يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدبي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنسا تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي, مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إيثقفكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرون.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 كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله وَلَا لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف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 ذا غل اللهم لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم إن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 والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 أو تجارة أو له ونفضوا إليها وتركوا كقائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير خير الرازقين